إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ وَفِّتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَلَمُرْ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةَ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِني مُوسلَةُِ لَْهٍِ بِهَدَّةِ فَنَظِرَةُ بِمَا يَوْجِرٌ المُرْسَلُول فَلَم م جَ أَتُلَمَا نَ قَالَأةُِ الُّونَنِي فَمَا بَل لَّن تُبْدِيَتْكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا تَيْنُهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ خَاذِلُونَ قَالَ يا الذي آل پیلیاں نلئی کامارلی بلونی وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي وَلِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّلُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرَ تَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاء هكذا عرشك قالتك أنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وفدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من طوارين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا نعبد الله فإذا هم فريقا ليقتصمون يَا يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قَالَ طَائِلُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الَرْضِ وَلَا يُفْلِحُونَ قَالُوا تَقَاتَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمْ ملن پولیوری مہید نلن پو نل میوزر کرنا مچرو چی بچ نا کل تم چیری وَإِنَّا دَمَّرْنَاهُ وَقَوْمَهُ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلَوْ طَلَبَ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَكُونَنَ الفَاهِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أَنَّكُمْ تُلْقُونَ عَلَى الرِّجَالِ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلَنْكُمْ قَوْمٌ